بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزل ربي وذكرى المؤمنين. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلاً ما تذكر.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 119. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الْمُرْسَلِينَ المرسلين 110. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 111. والوزن يومئذ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 موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم في جماعيش. قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 117. قال ما منعك ألا تسدد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِجَافًا خُرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أُنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيدي مِنْ ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن وَلَا ولا تجد أكثرهم شاكرين 115. قال اخرج منها مذؤوما لَمَن تَتَّبِعْ كَمِّنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ جاءوا واتفقوا من الظالمين واصبوا ثلغا من الشيطان ليبدي لهما ما ورع عنهما من ثوائهما وقال ما نذاق ما ربكما عن هذه الشجره وقال ما نذاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 124. فدلاهما بغرور 125. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 126. وناداهما ربهما ألم لكم ما عنكما الشجرة وأكلكم ما إن الشيطان لكم ما عد قال ربنا ظلمنا. وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحكم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 إِنَّ نَنكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ فَرَأَيْنكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ إِنَّمَا الْمُجْرِمِينَ مِن دُونِكُمْ وَمَا أَنفَقُوهُمْ وَمَا لَا إِلَّا وَإِذَا مُسْتَعْمَلٌ وَمَا أَنفَقُوهُمْ وَمَا 124. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 125. قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد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 اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل ما وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كل من حرم الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 بِالْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِفْكُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْإِفْكُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ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 تقدموا يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحبون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَارِجُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ ذهب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوم فأنهم قالوا أين ما كنتم 117. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 118. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختذا حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء 124. عذابا ضعفا من النار 125. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 126. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل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 وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا السعى أولئك أصحاب الجنة هم في دار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 وقالوا الحمد لله الذي جذنا لهذا وما كنا لنا حتى لو أن هذا الله لقد جاء الرسل ربنا بالحق ونود أن أمو الجنة أرفتما بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قضوا جدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصد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 وَنَادَى أَصْحَابَ الجنة أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا بنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما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 <تصفيق> إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حفيفا يُغشِل ليلًا نَجَارَ يَطْلُبُهُ حتى ثُوَّةُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نقوم 114. يخرجوا الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدا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 قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات رب 117. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 118. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَىٰ مَا أَنزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا 124. كانوا قوما عميم 125. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تفتقون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 117. ليس به سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 118. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعلم 117. ويأتد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين 118. قال قد وطع عليكم من ربكم رجس وغضب لا تجادلونني في أسماء سميتُها أنتم وأذاؤكم ما نزل الله بها من سلقات فانتظروا. كم من المتذرين، فأنجيناه والذين معه برحمت منا، وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. 121. وإلى ثمود أخاهم صالحا 122. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مِنْ ما غَيْرُهُ قَدْ إله غيره بكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تؤلفي أرض الله فذروها تؤلفي أرض الله ولا تمسوا غابسوا 114. فيأخذكم عذاب أليم 115. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وذوأكم في الأرض تخذون من سبل ذقورا وتنحط الجبال بيوتا فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allaheveli nasibar olmayanlar, Allah'ın nasibini güçlendirenler, Allah'ın إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُسْلِمُونَ ۗ قَالَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ فاعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم وجفت فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحين. وَنُطًّا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَسُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَادِ م إِنَّكُمْ لَتَ تون الرجال شهوة من دون نساء، بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومك إلا. 117. إنهم أناس يتطهرون 118. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 119. وأمطرنا عليهم مطرا تَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون دون عن سبيله من آمن به وتبغون زاع وجا وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وظركي فكان عاقبة المف وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى وَمَا اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ <تصفيق> <طال> الَّذِينَ بَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَى تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِ 111. قد احترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها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 115. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 116. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا الخاسرين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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبساء والضر إلى علهم يضرعون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 يَغْمُبُ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن بأسنا ضحا وَهُمْ يَلْعَبُونَ 124. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 125. أولم يهدل الذين يرثون نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا إِنَّ الَّذِينَ 114. عليك من أنبائجا 115. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد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 112. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 113. ونزع فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من 117. قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 118. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا 111. وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 112. يأتوك بكل ساحر عليم وجاء سَحَرْتُمْ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِن قِيَّ وَإِمَّا أَنْكُونَ أن نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُو فَلَمَّا الْقَوْسَ حَرُو أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ النَّاظِبِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُنْقِيَ السِّحْرُ تَاجِدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ انَّ غَادًا مَّا كُنتُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقف صي عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبناكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مطالب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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذره موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي 119. فوقهم قاهرون 110. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 111. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمدين. 112. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم تَخْلِفَنَّ فُمَّ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فِي السِّنِينَ وَعَنَصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَنذَكَرُونَ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 فَنَ وَالجَرادَ وَلقُم لَ وََّّ فَاد وَدَّمَ آياتٍ فَ الصَدَاتٍ فَستَك وَلَمَّا وقع نا بما عندك، أدع لنا ربك بما عهد عندك، لإنك شفت عن الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك فنيس. 117. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم منهم فأغلق 119. وارقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 110. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وَمَغَالِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لِذِمَانٍ صَانَكُمْ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم قفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى جعلنا إلى عنك ما لهم آلِك، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير اللَّهِ أبغيكم إلها وَهُوَ فضلكم عَلَى الْعَالَمِينَ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 رب معظيم، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمنا جاب عشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وَقَالَ وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 112. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 119. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربنا بُغُو لِجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّو وَخَرَّمُ سَصِعَقَ فَلَمَّا أَفَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى 121. طفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتَيْتُكَ فخذ ما آتيتك مِنَ من وكتسفنا له في الألوان من كل شيء ما وعذته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته فخذها بقوة وأمر قومك يخذوه بأحسن تَنِيقَ سَأُرِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ سَأُصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بها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 قَد ضَلّوا قَالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 119. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمك بي الأعطاء اَلاَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 سيأت ثم تابوا من بعدك وأمنوا ثم تابوا من وَآمَنُوا وأمنوا إن ربك من بعدك لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهون وَأَخْتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ قَالَ رَبَّ 119. لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتغلقنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا في انْتَكَ تَضِلُّ بِغَمَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا خَيْرُ الْغَافِرِينَ تُبْ لَنَا فِي جَابِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَسْتُبِقُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يتقون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 التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم على المنكر ويحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخفاف.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 أَسْلِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمْمَتُ وَيَهْدُونَ فِي وَفِيهِ 124. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما 125. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 111. قد علم كل أناس مشربهم 112. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اشقلوا هذه القرية وقلوا من ذا حيث شئتوا وقولوا حقيقة ودخلوا الباب وسجدا وَإِذَا خَاضُوا إِلَى الْبَابِ سَجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء السماء بِمَا كانوا يظلمون، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحضون في السبت إذ تأتيهم حيتالهم يوم سبتهم شروعا. إذ تأتي جمحيتانهم يوم سبتهم الشرع و يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون.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 أَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيناَ الَّذِينَ يَنۡهَونَ عَنِ ٱلسُّوۡءِ وَأَخَذۡنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب 117. ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 118. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 يِنْخَالِفُوا وَرِثُ الْكِتَابَ يأخذون عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أُولَئِكَ سَنُصْلِحُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا أنهوا واقع بكم خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما أتيناكم بقوتي وذكر ما فيه لعلكم تتفكرون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 118. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 119. أو تقولوا إنما أشرك وَقُلْ وَقُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهِ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَتَلَوَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتٍ فَنَسَلَخْ مِنْ ذَهَفَتْ بَعْوُ الشَّيْطَانُ فَكَالَ مِنَ الْغَاوِيِّ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِجَوَّ لَكِنَّهُ أَقْرَبُ لَن تَنَالُوا الْأَرْضَ وَاتَّبَعُوا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَسْرُبُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فقفص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلني قوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 111. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 112. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يف يفقهون فيها، لهم قلوب لا يفقهون فيها، ولهم أعين لا يبصرون فيها، ولهم آذان لا يسمعون فيها. 117. أولئك كالأنعام بل هم أضل 118. أولئك ولله الأسماء نَفذُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بالحق تَيُؤْمِنُ بِعَذَابٍ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَن يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبه من جنة إنه إلا نذير مبين أ ولم ينظر في ملفو السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 114. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 115. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في 124. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو في 117. السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته 119. تسألونك كأنك حفي عنها 110. قل إنما علمها عند الله ولكن 117. ونفذر الناس لا يعلمون 118. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب تَنُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوا الله ربهما لإن آتينا صالحا لنكون النمن الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في ما وَمَا تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمَسُّ تطيعون لهم نصره ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوك سواء عليكم أدعوتهم أم أن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا, لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم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 117. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 118. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَتَرَاهُمْ يَظُورُونَ إلَيْكَ وَعُمْ لا يُبْصِرُونَ أذلَّ عَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ وَإِمَّا يَزْغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزْغُ 111. أتعب الله إنه سميع عليم 112. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي لَا لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أثير تبع ما يوحى إليه من ربي، هذا بصائر من ربكم وذو ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فس 117. وابتنعوا له وأنصتوا لعلكم توحمون 118. ربك في <التحبي> <تض También الرحبي> <تص> <تض> ك تضرع وخفتوا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تفهم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستك. يرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.